بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الرابع والستون من التذكرة وخروجه ابن ماجة بمعناه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل أهل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم الوارثون اسناده صحيح قلت وهذا بين في أن لكل إنسان منزلا في الجنة ومنزلا في النار كما تقدم وقد قالها هنا ما منكم فخاطب أصحابه الكرام المنزهين عن الذنوب العظام الموجبة للنيران رضي الله تبارك وتعالى عنهم وسيأتي لهذا مزيد بيان في أبواب الجنان إن شاء الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في خلود أهل الدارين وذبح الموت على الصراط ومن يذبحه البخاري عن ابن عمر قال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 مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء يوم القيامة بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون فيقولون نعم فيقولون نعم هذا الموت قال ثم يقال يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون فيقولون نعم هذا الموت قال فيؤمر به, فيذبح فيؤمر به فيذبح قال ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فيها ثم قرأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأشار بيده إلى الدنيا وأخرجه أبو عيسى الترمذي عن أبي سعيد الخدري يرفعه قال إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون فلو أن أحدا مات فرحا مات أهل الجنة ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار في الحاشية واحد صحيح ابن ماجه وفي الزوائد اسناده صحيح إثنان صحيح البخاري ثلاثة صحيح مسلم أربعة صحيح الترمذي وتابع قال هذا حديث حسن صحيح وذكر ابن ماجة في حديث فيه طول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال وعيد فيقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين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 خرجه الترمذي بنعناه مطولا عن أبي ريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا وفيه فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت ملبيا فيوقف على السور الذي بين الجنة والنار الذي بين الجنة وبين النار ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا فيقول هؤلاء وهؤلاء عرفناه هو الموت الذي وكل بنا فيضجع فيذبح ذبحا على السور ثم يقال يا أهل الجنة خلودا لا موت بعيد ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت قال هذا حديث حسن صحيح فصل قلت هذه الحديث مع صحتها نص في خلود أهل النار فيها لا إلى غاية ولا إلى أمد ولا إلى أمد مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة ولا راحة ولا نجاح بل كما قال في كتابه الكريم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 إلى قوله عز وجل من نصير وقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وقال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيد فيها وقد تقدمت هذه المعاني كلها فمن قال إنهم يخرجون منها وأن النار تبقى خالية بجملتها خاوية على عروشها وأنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى المعقول ومخالف لما جاء به الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة العدول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى, نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وإنما, وإنما تخلى جهنم وهي الطبقه العليا التي فيها العصا من أهل التوحيد وهي التي ينبت, ينبت على شفيرها فيما يقال الجرجير قال فضل بن صالح المعارفي كنا عند مالك ابن أنس ذات يوم فقال لنا انصرفوا فلما كان العشية رجعنا إليه فقال إنما قلت لكم انصرفوا لأنه جاءني رجل يستأذن علي زعم أنه قدم من الشام في مسألة. فقال يا أبا عبد الله ما تقول في أكل الجرجير فإنه يتحدث عنه أنه ينبت على شفير جهنم فقلت له لا بأس به فقال أستودعك الله وأقرأ عليك السلام ذكره الخطيب أبو بكر ذكره الخطيب أبو بكر أحمد رحمه الله تعالى في الحشية واحد صحيح ابن ماجه وفي الزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات اثنان صحيح الترمذي وتابع وذكر أبو بكر البزار عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يأتي على النار زمان تنفق الرياح أبوابها هكذا في المطبوع وتحتاج إلى تحقيقه ليس فيها أحد يعني من الموحدين هكذا رواه موقوفا من قول عبد الله بن عمرو وليس فيه ذكر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومثله لا يقال, من لا يقال من جهة الرأي فهو مرفوع فصل قد تقدم أن الموت معنى والكلام في ذلك وفي الأعمال وأنها لا تنقلب جوهرا بل يخلق الله سبحانه وتعالى من ثواب الأعمال وكذلك الموت يخلق الله سبحانه وتعالى كبش يسميه الموت ويلقي في قلوب الفريقين أن هذا هو الموت ويكون ذبحه دليلا على الخلود في الدارين قال الترمذي والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم مثل سفيان الثوري سفيان الثوري ومالك بن أنص وابن المبارك وابن عرائنه ووكيع وغيرهم أنهم رواوا هذه الأشياء أو قالوا ونروي هذه الأحاديث ولا يقال كيف وهذا الذي وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء ويؤمنوا بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وإنما يؤتى بالموت كالكبش والله سبحانه وتعالى أعلم لما جاء أن ملك الموت أتى لآدم عليه الصلاة والسلام في صورة كبش أملح قد نشر من أجنيحته أربعة آلاف جناح على ما تقدم أول الكتاب في باب ما جاء في صفة ملك الموت عند قبض روح المؤمن والكافر وفي تفسير في وفي تفسير سورة الملك عن ابن عباس ومقاتل والكلبي في قوله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة أن الموت والحياة جسمان فجعل الموت في هيئة كبش لا يمر بشيء ولا يجد ريحه إلا مات وخلق الحياة على صورة فرس فرس أنثى بلقاء وهي التي كان جبريل والأنبياء عليهم السلام يركبونها خطوط مد البصر فوق الحمار ودون البغل لا تمر بشيء يجد ريحها إلا حي ولا تطأ على شيء إلا حي وهي التي أخذ السامري من أثرها فألقاه على العجل فحي حقاه الثعلبي والقشيري عن ابن عباس والمعوردي عن مقاتل والكلبي ومعنى يشرئبون يرفعون ومعنى يشرئبون يرفعون رؤوسهم والأملح من الكباش الذي يكون فيه بياض وسواد والبياض أكثر قاله الكسائي وقال ابن أعرابي وهو النقي البياض وذكر صاحب خلعن عليني أن هذا الكبش المذبوح بين الجنة والنار أن الذي يتولى ذبحه يحيى بن زكريا عليهما السلام بين يدي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبأمره الأكرم وذكر في ذبحه كلاما مناسبا لحياة أهل الجنة وحياة أهل النار وذكر صاحب كتاب العروس أن الذي يذبحه جبريل عليه السلام فالله سبحانه وتعالى أعلمه تم كتاب النار بحمد الله العزيز الغفار أجارنا الله سبحانه وتعالى عز وجل منها بمنه وبفضله وكرمه لا رب غيره لا إله إلا هو في الحاشيه واحد الدر المنثور الدر المنثور تابع بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الجنة وما جاء فيها وفي صفتها ونعيمها وصف الله سبحانه وتعالى الجنات في كتابه وصف يقوم مقام العيان وفي غير ما سورة من القرآن وأكثر ذلك في سورة الواقعه والرحمن وهل أتاك حديث الغاشية وسورة الإنسان وبين ذلك ايضا نبينا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم باوضح بيان فنذكر من ذلك ما بلغنا في الأخبار الصحاح والحسان وعن السلف الصالح أهل الفضل والإحسان رضي الله تبارك وتعالى عنهم وحشرنا معهم آمين آمين آمين ذكر ابن وهب قال وحدثنا ابن يزيد قال إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يقرأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الإنسان حين من الدهر وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود قد كان يسأل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال له عمر بن الخطاب حسبك لا تثقل عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال دعه يا ابن الخطاب قال فنزلت عليه هذه السورة وهو عنده فلما قرأها عليه وبلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخرج نفس صاحبكم أو أخيكم الشوق إلى الجنة باب صفة أهل الجنة في الدنيا قال ابن وهب سمعت ابن يزيد سمعت ابن يزيد يقول وصف الله أهل الجنة بالمخافة والحزن والبكاء والشفقة في الدنيا فعقبهم بهم النعيم والسرور في الآخرة وقرأ قول الله عز وجل إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين قال ووصف أهل النار بالسرور في الدنيا والضحك فيها والتفكه فقال إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن ان لن يحور بلى وقد تقدم من صفة أهلها ما فيه كفاية والحمد لله وحده باب منه وهل تفضل جنة جنة قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم وصفهما ثم قال بعد ذلك ومن دونهما جنتان وعن ابن عباس في تأويل قوله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان أي بعد أداء الفرائض جنتان قيل على حدة فلكل خائف جنتان وقيل جنتان لجميع الخائفين والأول أظهر قبل المتابعة في الحاشية 1 ضعيف الدر المنثور اثنان صحيح الطبري في تفسيره أتابع وعيد وعيد الحاشية 1 ضعيف الدر المنثور اثنان صحيح الطبري في تفسيره أتابع قال الترمذي محمد بن علي جنة لخوفه من ربه وجنة لتركه لشهوته والمقام الموضع أي خاف مقامه بين يدي ربه عز وجل للحساب فترك المعصية وقيل خاف قيام ربه عليه أي إشرافه واطلاعه عليه بيانه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وقال مجاهد والنخعي هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها من خوفه فيذكر الله فيدعها من خوفه وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال الجنتان بستانان في عرض الجنة كل بستان مسيره 100 عام في وسط كل بستان دار من نور على نور وليس, وليس منها ليس منهما شيء إلا يهتز بنعمه وخضره قرارها ثابت وشجروها نابت ذكره الهروي والثعلبي أيضا من حديث أبي هريرة وقيل إن احدى الجنتين أسافل, أسافل القصور والأخرى اعاليها وقال مقاتلهما جنة عدن وجنة النعيم وقوله سبحانه وتعالى ومن دونهما جنتان قال ابن عباس أي وله ومن دون الجنتين الأوليين جنتان أخريان قال ابن عباس ومن دونهما أي في الدرج والجنات لمن خاف مقام ربه فيكون في الأوليين والنخل والشجر وفي الأخريين الزرع والنبات ومن بثته قال المعوردي ويحتمل أن يكون ومن دونهما جنتان لأتباعه لقصور منزلتهم عن منزلته إحداهما للحور العين والأخرى للولدان المخلدين ليتميز فيها الذكور من الإناث وقال ابن جرير هي أربع جنان جنتان منها للسابقين المقربين فيهما من كل فاكهة من زوجان وعينان تجريان وجنتان لأصحاب اليمين فيهما فاكهة ونخل ورمان وفيهما عينان الضاختان وقال ابن سيد الأول الأوليان من ذهب للمقربين والأخريان من ورقه لأصحاب اليمين, لأصحاب اليمين قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وإلى هذا ذاب الحليمي أبو عبد الله الحسن بن الحسين في كتاب منهاج الدين له واحتج لما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس ولمن خاف مقام ربه جنتان إلى قوله مدهمتان قال هاتان للمقربين وهاتان لأصحاب اليمين وعن أبي موسى الأشعري نحو ذلك ولما وصف الله سبحانه وتعالى الجنتين اشار الى الفرق بينهما فقال في الاولىين فيه ماعان تجريان وفي الاخريين فيهما عينان ضاخرتان اي فوارتان بالماء لكنهما ليست كالجاريتين لان المضخه دون الجري وقال فيهما من كل فاكهة زوجان معروف وغريب أو رطب ويابس فعما ولم يخص قبل المتابعة في الحاشية واحد هذا من الأحاديث الضعيفة بلا شك لأن الثعلبية قد انفرض بالأسانيد الضعيفة ولم نجد له ما يعضده ويقويه متابعة وفي الاخرين فيهما فاكهه ونخل ورمان ولم يقل من كل فاكهه وقال في الاوليين متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فروش من وهو الدباد وفي الاخرين على رفرف خضر وعبقري حسان والعبقري الوشي الوشي ولا شك ان الدباج اعلى من الوشي والرفرف كسر الخباء ولا شك ان الفروش المعدة للاتكاء عليها أفضل من فضل الخباء وقال في الاولىين في صفة الحور العين كانهنل ياقوت والمرجان وفي الاخريين فيهن خيرات حسان وليس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان وليس كل حسن كحسن والمرجان وقال في الأولين ذوات اثنان وفي الاخرين مدهم مكان اي خضراوان كانهما من شده خضرتهما سوداوان ووصف الاوليين بكثره الاغصان والاخرين بالخضره وحدها وفي هذا كله تحقيق للمعنى الذي قصدناه قوله ومن دونهما جنتان، ولعل ما لم يذكره من تفاوت ما بينهما أكثر مما ذكره. وتابع، فإذا قيل كيف لم يذكر أهل هاتين الجنتين كما ذكر أهل الجنتين الأولىين؟ قيل الجنان الأربعة لمن خاف مقام ربه. إلا أن الخائفين لهم مراتب فالجنتان الاوليان لأهل العبادة فالجنتان, فالجنتان الأوليان لأعلى العباد رتبة في الخوف من الله سبحانه وتعالى والجنتان الاخريان لمن قصر حاله في الخوف من الله سبحانه وتعالى قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى فهذا قول, فهذا قول والقول الثاني أن الجنتين في قوله سبحانه وتعالى ومن دونهما جنتان أعلى وأفضل من الأولين ذهب إلى هذا الضحاق وأن الجنتين الأولين من ذهب وفضة والأخرىين من ياقوت وزمرد وقوله ومن دونهما جنتان أي ومن أمامهما ومن قبلهما أو من قبلهما وإلى هذا القول ذهب أبو عبد الله محمد الترمذي الحكيم في نوادر الأصول وقال ومعنى ومن دونهما جنتان أي دون هاتين إلى العرش أي أقرب وأقرب وأدنى إلى العرش وقال مقاتل الجنتان الأوليان جنة, جنة عدن وجنة النعيم والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس اللهم إِنَّا نسالك الفردوس يا ارحم الراحمين اللهم إِنَّا نسالك الفردوس يا ارحم الراحمين اللهم يا اكرم الاكرمين الحديث وتابع الحديث وسياتي قال الترمذي وقوله فيهما عينان ضاختان اي بألوان الفواكه والنعم والجوار المزينات والدواب المسرجات والثياب الملونات وهذا يدل على أن النضج أكثر من الجري بعيد وهذا يدل على أن على أن النضخ النضخة النضخة أكثر من الجري في الحاشية واحد الوشي النقش والمراد أن البسطة منقوشة أن البسطة منقوشة أتابع قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى على هذا تدل أقوال المفسرين روية عن ابن عباس نضاختان أي فوارتان بالماء والنضخ بالخاء أكثر من النضح بالحاء وعليه أيضا أعيد عنه أيضا أن المعنى نضاختان بالخير والبركة قاله الحسن ومجاهد وعن ابن عباس أيضا وابن مسعود تنضخ على أولياء الله سبحانه وتعالى بالمسك والكافور والعنبر في دور أهل الجنة كما ينضخ, ينضخ رش المطر وقال سعيد بن جبير بأنواع الفواكه والماء وقوله سبحانه وتعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان قال بعض العلماء ليس الرمان والنخل من الفاكهة لأن الشيء لا يعطف على نفسه وهذا ظاهر الكلام وقال الجمهور هما من الفواكه وإنما أعاد ذكر النخل والرمان لفضلهما على الفواكه كقوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوله عز وجل من كان عدوا لله من كان عدوا لله وملائكته من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وقيل انما كرههما لان النخل وروم والرمان لأن النخل والرمان كان عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البر عندنا لأن النخل عامة قوتهم والرمان كالثمرات فكان يكثر غرسها عندهم لحاجتهم إليها وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثمار التي يعجبون بها وإنما ذكر الفواكه ثم ذكر النخل والرمان لعمومهما وكثرتهما عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما وعلاهما من بلاد اليمن فأخرجهما في الذكر من الفواكه وأفرد الفواكه على حدتها